يا <تصفيق> بار العقيله قد مد قربان يا لليل بار العقيله قد مد قربان يا لليل بار يلن البار العقيلة خدمت قربانه شاهدت أمة محمد مسكت قرآنه شاهدت أمة محمد مسكت قرآنه تمت حشوداء الأمية والعزم عدها نعقت هل فعل رادت محمد الحيل لبعد اليوم وفى بن سعد لابو سفيان العهد اليوم وفى بن سعد بدور الرساله ونسبت نسوانها انت بحاوي بدور الرساله ونسبت نسوانها يا البار العقيلا قلت ما ينال البار العاقل لما ند ما تقربالهم شاهدت امة محمد موسيقى قرانهم شاهدت امت محمد مزقت قرآن جبازي انا بلاجين القف خلها لقد انهيدم شاهدت شفتت رقوها مزقت برس السهم الصدق هذا وهم صدق هذا الاوهم وين شيء للعلم صدق هذا الاوهم وين شيء للعلم تحجي ويجد ترقوها وفين تخيب وليا ته حچی وې جدته خوها او تنتغب ویو نه یا ایه یی بار العقیله مته متقربانها یا نه نل بار العقیله شاهدت ام محمد مسجد قرانها شاهدت ام محمد مسجد قرانها شافت شلون الحوافر هشم الصقر الشرع ذكرته مصاب وزيجيه وراهم مصاب الضلع تدوزي انا بتنفجع بس اشد هذا الوضع تدوزي انا بتنفجع بس هذا الوضع حيدا بين السرعه قامت تفترع لا اخوانها حيدا بين السرعه قامت تفترع لا اخوانها يا ليل البار العقيل لمن متقول بالها البار العقيل لمن متقول شاهدت ام محمد مزقت قرانها شاهدت ام محمد مزقت قرانها للغري ينتج وجهز يا ناب العبد الولد تشكي والدمعات منها جمره على قد انا جيت الكربله بين اخوت مدلل انا جيت الكربله بين صد يا ابو الحمله على زينب قاب عبا حزانها صد يا ابو الحمله على زينب قاب عبا حزانه يالليل يا يا بار العقيلا من دي متقربالها يالليل بار العقيلا من دي شاهدت ام محمد مزقت قران ماهي ناك بالحسرا سحن شافت عن شريعه كف فخوها تقطع عن شلون تشوف فينك هوين ريت عيون نعمه شلون تشوف فينك هوين ريت عيون نعمه قوم لي وخلي هالطف ينرجني قدامها قوم لي وخلي هالطف ينرجني قدامها بار العقيله مند متقو بارهم يالا للبار العقيله مند متقو بارهم شاهدت امه محمد مزيقت قرانهم شاهدت امه محمد مزيقت قرانهم <تصفيق> عليها مرايا الله دمع وهموم وسهر الله الله شاهدت يفتت يي قلب بالصخر كل <تصفيق> ليله عليها مره وهم ومسهر تنحب صدل نحيب يفتت قلبي وصاخ قلبي ابن ام شجر خلنا شمك بالنهار قلبي ابن ام شجر خلنا شمك بالنهار <تصفيق> امي وصتني يا اخويا ورد وفحسانها امي وصتني يا اخويا ورد وفحسانها لنا للبال العقيلا انت متقربانها يلن البار العقيلة خدمت قربانها شاهدة أمة محمد مسكت قرآنها شاهدة أمة محمد مسكت قرآنها قربان العقيلة آداء الرادود الحسيني سيد وهاب الضلقاني للشاهر الحسيني الحاج علي الطائي التوزيع الصوتي, التوزيع الصوتي فابت العبادي الإشراف الفني مؤيد الإسماعيلي الهندسة الصوتية أبو إيليا التميمي